تحتاجونها بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد الهادي الامين وعلى اله واصحابه ومن سار على طريقهم واتبع هداهم الى يوم الدين اما بعد فالسلام عليكم ورحمه الله وبركاته واهلا ومرحبا بكم في بيت من بيوت الله في جامع الملك الصالح الملك خالد بن عبد العزيز رحمه الله هذا الجامع الذي له في قلوب العارفين مخيم هذا الجامع الذي تواردت عليه خطى أهل العلم وأهل الذكر في سنين مضت وها نحن في هذا اليوم نأتي لنزف كوكبة من حفاظ كتاب الله جل وعلا هؤلاء الحفاظ الذين آثروا هذا الكتاب الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكام آثروا هذا الكتاب على حظوظهم الدنيويه اثروه على فراغهم اثروه على لعبهم اثروه على مرحله خطيره من مراحل عمر هذا الانسان وهي مرحله الطفوله ومرحله الشباب هذه المرحله التي ان لم تستثمر فإنها لن تأتي أكلها وكما قال أبو العتاهية رحمه الله علمت يا مجاشع بن مسعده أن الفراغ والشباب والجده مفسدة للمرء أي مفسدة أيها الاخوه لعل مثلي يمكن أن يشير إشارة سريعة لكوني من جيل غير هذا الجيل الذي يكرم في هذه الحلقة من جيل أدركنا في وقتنا عنة وشدة ولأواء وصعوبة في الاتصال بكتاب الله جل وعلا. ولم يكن السبب في ذلك راجعا الى تعذره من جهته الرسميه وانما هو راجع الى ضعف نشاطنا والى قله الموجهين الذين يحثون الناس الى حفظ كتاب الله جل وعلا ويدعونهم اليه كان الناس في غفلة وبعد عن حلق التحفيظ ومدارسة القرآن كنا في وقت يشار في المنطقة الواسعة إلى حافظ واحد فقط وكم يفرح ويبتهج ويشار بالبنان إلى هذا الحافظ وذلك لقلة الحفاظ ولقلة الحلق ثم ننظر خلال ثلاثة عقود من الزمن كيف اتسع الأمر وكيف بلغت العناية بالقرآن هذا المبلغ العظيم من أعلى هرم إلى طفل صغير من قيادة هذه الدولة حينما تساند هذه الحلق وتهيئ ما يتعلق بحفظ كتاب الله جل وعلا سواء بحفظه في المصحف وطباعته والعناية به أو بحفظه في الصدور وأنا أقول هذا الكلام أيها الاخوه ليس تزلفا وإنما أقوله من خلال تجربة فإن طبيعة حالنا وعملنا اقتضت ان يكون لنا تجوال وسياحه في العالم الاسلامي وغير العالم الاسلامي وراينا ما يعانيه كثير من البلدان من جهه العنايه بكتاب الله جل وعلا دراسه وحفظا وتعليما وان راينا شيئا من ذلك في بعض البلدان فانه يكون على استحياء أو على تخوف وإننا بحمد الله في هذه البلاد بلاد الحرمين الشريفين نرى هذه العناية الفائقة والمجال المفتوح الواسع لكتاب الله جل وعلا في جامعاتنا وفي جوامعنا وفي مساجدنا حتى كثر الحفاظ وحتى أصبح حفظ القرآن قد بلغ درجة قد لا يصبح عند بعضهم شيئا من التميز لكثرة المساس وكثرة ما يبشر بهؤلاء الحفاظ وانتقل الناس بعد ذلك تجاوزوا كثرة حفظ كتاب الله جل وعلا حتى بلغوا حفظ السنة البخاري ومسلم ومسدرك على الصحيحين والكتب السته والزوائد عليها وقد كنا في قابل العمر لا نرى احد يمكن ان يتجرأ على الصحيحين او على البخاري وربما اشير الى بعضهم انه يكثر القراءه في صحيح مسلم والان نجد احتفاءا واحتفالات متكررة لتخريج حفاظ السنة ولم يكن ذلك قاصرا على بعضها بل إنه قد عم أمهات الكتب وهذا من فضل الله جل وعلا علينا وعليكم أيها الاخوه أقول هذا الكلام لأن هذا التيسير وهذا التسهيل وهذه الصحوة لا تعذر الآباء ولا تبيح لهم هذا التسويف والتخاذل في أن يهملوا أبناءهم وأن يفرطوا في اغتنام هذه المرحلة مرحلة الطفولة وهي أفضل مراحل الحفظ أفضل مراحل, مراحل الحفظ هي في سن الطفولة وقد كان الأولون لا يلتحقون بمجالس الذكر ومجالس العلم إلا بعد أن يتموا كتاب الله جل وعلا قبل البلوغ وقد كان أباؤنا ومنهم من هو على قيد الحياة ممن ادركوا ذلك الزمن كان يحتفى بالرجل إذا ختم القرآن احتفاء عظيما لكن ما هو هذا الختم يكون قد ختم القران نظر كما يقولون يعني انه قراه كاملا قراءه نظريه هذا يعتبرونه قد ختم القران فيحتفى به فانظروا الى هذه النقله العظيمه والحمد لله جل وعلا وهذا مصداق قول الله جل وعلا انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون الله سبحانه وتعالى حافظ كتابه لم تواجه الامه هجمه شرسه من اعدائها ومن خصوم كتاب الله جل وعلا كما تواجهه الان وخدمه القران في زياده والحفظ في زياده وكثره المنتمين, وكثرة وكثرة المنتمين الى مدارس التحفيظ وجوامع التحفيظ في ازدياد في حين انه فيما مضى لم تكن هذه الحرب الشعواء ومع ذلك كان الحفظ لدى قله قليله يعدون على الاصابع فالله سبحانه وتعالى حافظ كتابه ومهما انفق من انفق ليصد عن سبيل الله جل وعلا وان يقف عقبه كؤدا تجاه هذا القران فإن له الخسارة والوبال والله جل وعلا قال فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون فالله حافظ كتابه لا يمكن أن يقف أحد في وجه هذا الكتاب العزيز الحميد دخل وراق على أحد الخلفاء وعرض عليه الخليفة الإسلام فقال إنه على دين النصرانيه دين ابائه واجداده ثم غاب عنه عاما كاملا وعاد اليه مره اخرى ودخل عليه قال الست من اتانا في العام الماضي وعرضنا عليك الاسلام فابيت فقال يا امير المؤمنين انني وراق يعني يكتب الكتب إنني وراق أكتب التوراة والإنجيل وقد كتبت التوراة فزدت فيها ونقصت وذهبت بها إلى السوق فاشتروها باغلى الأثمان ثم كتبت الإنجيل فزدت فيه ونقصت ثم ذهبت به إلى السوق فاشتروه باغلى الأثمان ثم كتبت القرآن فزدت فيه ونقصت فذهبت به الى السوق فبصق الناس على وجهي فادركت ان هذا الكتاب محفوظ بامر الله جل وعلا وها انا اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله إن انزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين اسلموا للذين هادوا والربانيون والاحبار بما استحفظوا من كتاب الله الله أوكل حفظ التوراة والإنجيل إلى الأحبار والرهبان ولكن القرآن أوكله إلى نفسه إننا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون ومن آثار هذه العناية بهذا القرآن أن الله سبحانه وتعالى يرفع أهله يرفعهم, يرفعهم من دنو إلى علو يرفع المنتمين إليه والمتمسكين به ويرفع الحفظة يرفع المنتمين وإن لم يحفظوه ولكن لتمسكهم بكتاب الله جل وعلا فهذا بلال الحبشي كان يؤتى به إلى الرمضاء فلما لامس الإيمان وكتاب الله جل وعلا شغاف قلبه أصبح مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم قرعا عليه في الجنة العمر كما الإنسان إلا بدينه فلا تترك التقوى اتكالا على النسب فقد رفع الإسلام سلمان فارس وقد وضع الشرك الشقي أبا لهب وهذا القرآن ايضا يرفع من حفظه لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما عند مسلم في صحيحه إن الله يرفع بهذا الكتاب اقواما ويضع به آخرين فيرفعهم بالتمسك به ويرفعهم بحفظه ويوضح هذه الصورة قول عمر الفاروق رضي الله تعالى عنه حينما قدم إلى مكة وكان بعسفان وراى مولاه وراى عامله عامله نافع بن الحارث وقد ولاه على مكة فقال من وليت على أهل هذا الوادي فقال وليت عليهم ابن أبزى فقال عمر رضي الله تعالى عنه ومن ابن أبزى قال هو مولى فقال أوليت عليهم مولى فقال نافع إنه يحفظ كتاب الله جل وعلا وعالم بالفرائض فقال الفاروق رضي الله تعالى عنه أما إني قد سمعت رسولكم صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يرفع بهذا الكتاب اقواما ويضع به آخرين فهنيئا لك أيها الحافظ وهنيئا لك أيها المتمسك بهذا الكتاب فإن الرفع والعزة والتمكين إنما هو بتمسكك بكتاب الله جل وعلا وحفظه والعناية به ومدارسته هذه هي الرفعه وهذه هي الخيريه وهذا هو الفوز فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون ايها الاخوه لا اريد ان استاثر بالكلام فهناك من ينتظر من القراء وغيرهم لكنني اقول لكم ان هذا المشهد هو مشهد من عده مشاهد تبعث على السرور والغبطه التي تستدعي استحضار الشكر لله جل وعلا واستحضار الدعاء بسؤال الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا وإياكم على دينه وأن يجعلنا وإياكم ممن يخدمون كتاب الله جل وعلا ويدعون إليه ويدافعون عنه وأن يكونوا جندا من جند الله جل وعلا في كل ما من شأنه الإخلال بدين الله سبحانه وتعالى أو الإخلال بلحمة المجتمع الواحد فإن هذه الأمة امه واحدة قد نهان الله جل وعلا عن التفرق فإن بالتفرق يكون الخسران والوبال والضياع ولا ساعه مندم اسال الله سبحانه وتعالى أن يجزي كل من كان سببا في هذا الاجتماع وكل من دعم هذه الحلق واعان عليها فإن الله سبحانه وتعالى قال فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين